ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون, الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم الملائكة كَتُيَضْرِبُونَ وَجْهَهُمْ وَعَذَبَ رَهُمْ وَذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اللهم اهدنا قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.ملامح